بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدفر قم فأنذر وربك فكذر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقرفنا قور فإذا نقرفنا قور فذلك يوم إذين يوم عسير على الكافرين جعلت له ما لم يمدد وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا سأرهق صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أجبر واستكبر فقال سأسليه سقر وما أجرى كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعل أصفاب النار إلا ملائكة جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب يزداد ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يهتاد الكتاب ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقولوا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون والكافرون ماذا اراد الله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 إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءدون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لنك من المصلين وَلَم نَكُن طَايِرَ الْمِسْكِينِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِبِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء صحفا منشرة كلا بل لا يغافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما What? <laughs>